ينفجر فينا في النار ازاي عارفين المسخ اللي بيحصل في النار فشاربون شرب الهيم لما شربوا الحميم شربوا شرب الهيم الهيم اللي هي البهايم اللي عندها قرح في امعائها بتجري هتموت من وما فيش ميه بترويها يعني هيتمسخوا في النار لبهاائم وهيجروا في غابات الزقوم في قاع جهنم زي ما صورة الواقع بتصور بيجروا في غابات الزقوم في قاع جهنم عايزين أي ميه يشربوا حميم يعطش اكتر يجروا يشربوا حميم يعطش اكتر ولا اعوذ في مسخ خنازير زي ما ربنا قال على وليد بن المغيره ابو خالد ان الوليد سنثمه على الخرطوم اما عدت ادور الخرطوم ده ايه لقيته مناخير الخنزير لقيته مناخير الخنزير يا جماعه هيتمسخ خنزير زي ما كان خنزير في الدنيا زي ما في ناس قلوبها اتمسخت في الدنيا امحاسب الذين اشترحوا السيئات اشترح يعني ايه عارف الكلب لما بينهش الجيفة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في ناس كده قلوبها بتتمسخ قلب كلب ينهش الجيف عايز ينهش السهوه عايزه تنهش المعفيه ولا عس بالله الذين اقترح اتمسخ قلبه يوم اليمه يتمسخ المتكبرين بيتمسخوا حشرات ابو سيدنا ابراهيم بيتمسخ ضبع ويتشال من قوم ويلقى في النار ناس خفيله اليهود يتبسخوا قرضه جهنم دي بتتملى ناس ممسوخه بشكل حيوانات وحشرات والعفو بالله مسخ رهيب يا جماعة. انا مش عايز القنابل اللي هتنفجر انا عايز انا عايز انا عايز لك ما تدمرش نفسك بنفسك يا حبيب نفسك بنفسك يا اختي يا اختي اللي خايف عليكي زي ما بخاف على اختي يا حبيب قلبي اللي خايف عليك زي ما بخاف على اي حته من قلبي والله العظيم يا جماعه والله العظيم ساعات الحب بيخلي الاب يقص على اولاده وبي خلي الاخ يقص على اخواته انا ب... انا ممكن... والله ما اقص عليك والله العظيم خايف عليك وخايف على نفسي وبحب دين ربنا قوي ونفس ربنا يعز دينه بينا قوي قومي قومي دمري كل سلاح دمرشامل في حياتك قومي انزع كل لغم الشيطان حاطه في حياتك قوم على المحبول بتاعك يلا على فين يا شباب يلا على المحبول بتاعك الديلر بتاع المخدرات امسح نمرته على طول يلا على الدولاب بتاعك والدولاب بتاعك هات صندوق الجوابات وصندوق الهدايا واحرقوا طب ابيع وده فيها يا ابني احرقه يلا حبيبه قلبي يلا يا اخي يلا حبيب قلبي في اللهات صندوق الشرايط الاجنبية والعربيه كلها واحرقه طب اسجل عليه قران احرقه يا ابني احرقه وخلي الشووه تتحرق في قلبك يلا يا يلا قوموا يا يلا على وصلة الدش اللي خلاتك تتفرجي على قنوات فاسده مفسدة مضلة اقطعيها الغيها الغيها واكسبي ربنا يلا يلا يا حبيب قلبي على وصله النت الغي النت من الكمبيوتر بتاعك لو انت هتقدرش تقاوم على مواقع اباحيه وبتدخل على مواقع فاسده الغي الوصله اقفل يا, جب... يا شباب يلا يا شباب يا شباب قوموا ما تدمروش نفسكم بنفسكم قوموا اقفلوا اي طريق بينكم وبين اي معصيه مش عايزين ندمر نفسنا بنفسنا يا شباب يلا يا حبيب قلبي يلا يا اختي في الله على ايد امك وابوك يلا على ايد امك وابوك بوسوها كفايه اللي عملناه فيه كفايه اللي استحملوه مننا ايام المعصيه اول ما الواحد بدا يتوب قمت على والدتي قلت لها انا انا يعني كنت هموت والله قلت لها انا مش عايز ازعلك بعد كده كانت كان ده من 16 سنه ومش عايز ازعلك بعد كده ابدا حسيت ان الواحد وهو بعيد عن ربنا ممكن يعمل اي حاجه ممكن يزعل اهله لا قوموا بقى عوضوهم بقى قوموا بوسوا ايديهم بقى وتوبوا لربنا سبحانه وتعالى يلا يا شباب نعوض اللي فات نعوض اللي فات ازاي يلا على صلاه التراويح جاري في كل سجدة نقول نستغفرك ونتوب اليك يلا يا شباب يلا يا شباب على ختمه قران الثلاث اربع تم الجايين دول نختم القران قتمه ليه كذا مليون حسن بعوض كذا مليون سيئه يلا يا بنتي قومي قومي ما تكسليش ما تحطيش صباعك في بقك ما تقعدش تلعب في ودنك وانت بتسمعني ما تهرش في راسك يا حبيب خليك معايا خليك معايا وانت تتعصب ليه وانت بتسمعني انا حبيب قلبي بدعوك للجنه ابواب الجنه التمانيه مفتوحه اهي يلا يا شباب يلا يا شباب ما تدمروش نفسكم بنفسكم يلا على التهجد في القيام تهجد قبل الفجر بساعتين ولا حاجه نقوم نصلي يلا نعوض بقى يلا نعوض يا شباب يلا ما ندمرش نفسنا بنفسنا اخطر ليله كان نزع اسلحه الدمار الشامل كان لو زنب واحد ما تغفرش هيحصل ايه هينسفنا هينفجر فينا في الدنيا او في الاخره لازم نلغي انا والله ما بكذب عليك والله بتكلم بصدق لو ذنب واحد ما اتفجرش هي... ما تغفرش هينفجر هينفجر هينفجر فيك في الدنيا او في الاخره هينفجر في جوازك في خلفك في صحتك في رزقك في سعادتك في حب الناس ليك في تشديد ألم الموت عليك في نزله القبر في حساب القبر في مرورك على الصراط في ساعه وزن عملك ساعه ما تعرضه على ربنا ساعه الارض على النار انفجر انفجر لو ذنب واحد ما تغفرش لازم في الذنوب كلها لازم ننزع اسلحه الدمار الشامل كلها لازم نشيل الالغام كلها من حياتنا لازم ننضف بقى ونطهر بقى ونعوض اللي فات وما ندمرش نفسنا بنفسنا شباب يلا شباب يلا نستغفر ربنا من كل قلوبنا يلا يا اباء ويا امهات يلا يا امه محمد نستغفر ربنا من كل قلوبنا ونستغفر الوقتي وفي سجود التراويح وفي التهجد وبالليل والنهار ونستغفر من اعمق اعمق قلوبنا اللهم اغفر لنا اللهم لنا احمينا من انفسنا يا رب من ذنوبنا يا رب يا رب لا نهلك وانت رجاؤنا يا رب ان ثنوبنا قد تكالبت علينا اللهم اننا اعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن ذقو النار ومن اغلال النار ومن عذاب القبر وفتنه القبر نعوذ بك من تشديد خروج الروح اللهم اننا اعوذ بك من سكرات الموت اللهم انا اعوذ بك ان نعاقب بذنوبنا يا رب يا ارحم الرحيمين اغفر ذنوبنا تب علينا امح خطايانا كفر سيئات طهر قلوبنا اعصم اعيننا من النظر للحرام اعصم جوارحنا من ارتكاب الحرام يا رب يا رب توبنا اليك واعترفنا بذنوبنا يا رب فاقبل توبتنا على ما كان منا اللهم انا توبنا إلى الله توبنا إلى الله توبنا الى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا على ما فعلنا وعزمنا يا الله وعزمنا يا الله الا نعود الا نعود إلى المعاصي أبدا فاقبل توبتنا يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا sa uh z -huh. uh -huh.